من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستننا والعمل به وان ترض عننا صلى الله محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله السميع العليم من بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهدي الله فهو المهتد ومن الدل فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سليما كثيرا يقول الله, الله في محكمة نزيله بعد عود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لا مجال لنا منهم ويقول ويقول الله سبحانه على كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزحا عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نجعت من ناهبة الإسلام وإذا تركت أمة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمة سقصت من عين الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خدرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظرك فتعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلعت الله غالية ألا إن صلعت الله الجمنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى اللهم يسألوا كل الفردوس الأعلى اللهم لا عيشة إلا الآخرة يرحم الله الأنصار والمهاجرة نحمد الله سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على هذا النعم النعم لك أنت عمد يسنت ظاهرة نوباتنا وعظم نعمة في الوجود نعمة الهداية نعمة الدين نعمة الإسلام وكفى بها نعمة رب العالمين يسميه نعمة بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا أكبر نعمة في الوجود نعمة الهداية نعمة الدين أن نحمد رب العالمين حمدًا يليق بجلال وجهه والعظيم السلطان على هذه النعمة لك أنا ديم سلمان لأن في اللحظة التي كنا نزداد فيها دقيقية التونت لالة ديس في تلك اللحظة التونت لالة كثير من الناس معانا لوند يهود معانا لوند مجوس معانا لوند نصارى من اختارنا اسلولانات دي الوالدين ديم سلمان هذا رحمه من الله سبحانه وتعالى فالنصف الشعار نعمته نحمد رب العالمي نعمته والتعدبنا دمقاء خالي الأسباب فقير مريض باراليزي ابكم أصم بصح مرمن حمد ربي بعد اللحظات أنت تعيش في الفردوس لو تكون عندك الدنيا وما فيها وكل من نعيمها وزخاريفها وأشيائها ولكن ما عندك الدين بعد لحظات أنت في الشقاوى الأبدية فهذا النعمة في الوجود نعمة الدين نعمة الهداية سيدنا عمر إننا في مقولته المشهورة كل أذي الله قبل الإسلام فعزنا الله بالإسلام فمن يبتغي العزة غير الإسلام أذي الله الله ويخسن العزة ويخسن رب العالمين يخشى الله يخاف الله يعبد الله فلهذا الله سبحانه وتعالى يجدانض في هذا الدنيا لوقت خليل كتب الوقت تاع الزانتور قبل سنوات كنا لا نذكر قبل 100 عام هذا المجمع كورس صالح كنا لا نذكر ولا حدا ونسين وادي النوسين والملي اللي بعد 100 عام بدا ربي والملي دارت خير لان شنين نتروان للولدينا لا المسؤولين هذا الهويرنا ديك تحاترت ففي هذا في هذا الحياه بنادم عاف خد واحد يتركز دا واحد يبات تربي لي وجدي يتعرف على المقصد خاطر لا ضروره إلى المقصد ماشي ولكن في هذا الزمان اختلطت تخلطت الدوائر المقصد يبات ترب العالمين وجدي الناس فرب العالمين بينت بالتوضيح بعد اعوذ بالله من الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربي وجد ربي باش كتنسى نزيت في معرفته يوميا فرب العالمين ماشي غير يتوجه إلى عظيم مخلوقاته نتفكر في عظيم مخلوقاته حتى الله عظم في قلوبنا ويصغر ما دون الله ويخرج ما دون الله من قلوبنا ربي قالنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لا ليول ألباب يعني أول عقول وسعق دمني وسعق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهيت في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ها افلا ينظرون الى الذي بيدك كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والارض كيف سطحت ايات وايات بنادم الا يستهمنس واللي يدبر ديسنت هذه دي غير كل شيء من أسباب من مخلوقات من مصنوعات هذا الانسان ينبهر فيها يخدع فيها ولا يخلع ولا يعدل مخلوقات الله سبحانه وتعالى غير رب العالمين غير رب العالمين في انفسنا مشي لانه ايه من اياته نشغلنا التصرف في انفسنا الله سبحانه وتعالى برحمته يكلنا بالليل والنهار في كل حين في كل لحظه في كل ثانيه الله يكلنا ويحيطنا يحفظنا نبضه قلوبنا بيديه سبحانه وتعالى انفسنا بيديه سبحانه وتعالى رمشتعينا بيد يسبح تعالى ارزقنا بيد يسبح تعالى اولادنا بيد يسبح تعالى مسرنا بيد يسبح تعالى الليل والنهار بيد يسبح الصيف والشتاء بيد يسبح تعالى الحر والبرد بيد يسبح تعالى العزه والدناء بيد الله سبحانه تعالى الصحه والمرض بيد الله سبحانه تعالى الامن والخوف بيد الله والموت والحياه بيد الله سبحانه تعالى وكل ما سوى الله سبحانه مخلوق ضعيف محتاج لا يكتب لا نفسه ولا لغيره نفع ولا ضر الا باذن الله باش يخدموا سرعه يتحرك بذاته سرفانتس سيرياليس سارتس سارت لا ما يتحرك ساكن الا باذن الله ولا يسكن متحرك الا باذن الله ما تسقط ورقه من شجراء الا باذن الله موجود في علم الله باش يقولش على الصدفه باش يرجع للروتين باش كل شيء وراءها قدرة الله سبحانه وتعالى لشكل شيء نورمال ولكن شيء نسل ولف ثل ولف ثل نورمال نورمال ضجر نورمال ضجوز نورمال تفويت توليد نورمال نورمال موك في كل حين نوحد الله عندما تفويت توليد لا إله إلا الله ما نود السين الكوكب المهول الهائل من أين يستمد طاقته هذا الشمس الذي تضيء على الكون كله غات اللي كل تفوت طفاكويتو الفاتوره تتقي تبديا تجيب التداريح ها الغار تات في لاكار بيوتين تات كل نفا ها شي فاع و رحمه ونعمه ليد الانسان و كانت فوت الضوء لا نعيش لا نعيش بدون ضوء بعض السوج انا مسكر نتوقف في الحبس باش نصل الضوء زقوا نلقفل لولو دور من ديس الجسد باشك تضمني اللي ريون نادي وتجازت نسن باشك جازت نسن ولي مرض نحنو لا نفع هذا خذلك انا عشن تعومن مزنا رحمدنا ربي ولين تحوزتها ربا غني فهم فهذا الشمس من عين استمت طاقتها كل شيء ازمت طاقة تشعن بوست ازم ندير الوحبية بتري سيتي تمشي موتور ازم تري سيتي. تمشي كاروسا ازمي فونس سير غاز كيروزان طيارة تمشي بكاروزان والشمس من لين طاقتها لا اله الا الله كاش ما عندها شعبة تاع خسر غاز كاش ما عندها شعبة الغاز كاش ما عندها شعبة تاع شعبة المحصر لا اله الا الله نعم من يوم وشبه المصحه على خلقها الله هي تطلع من مطلعها وتشرق وتغرب في مغربها باللحظه التي غربت اضغاط كنا ندول الزرات الوقت صراخون من ما تغرب تنفرح في اللحظه وكذلك الزغاة وروازات ورية, ورية من عشر القرون مئة قر قر نفى اللحظة منها ومن فعل هذا الشيء؟ الله وحده الله سبحانه وتعالى ونتنجم غربي على الله سبحانه وتعالى وكان الثقن هذا وحده في الكون تتغير الثقن كنتي لتفوت استغربه والتولي الستة والتولي الستونس والتولي السبعة والتولي الثمانية والتولي ما الكون لقيت لهذا توتس لا سواش لا قطعان لا تحنا لا تفاوين لا غابت لا وله ما فيك توتسني هذا وحده لم تتحرك لكم جميع الناس جميع المسلمين جميع فاهمين جميع اغنياء جميع شباب جميع الناس ياتون الى الله يكون المسجد لان في قلوبنا يقينا وتتسيني غير بي. هذه الشمس برك فكيف بالنعم الظاهره والباطنه الشمس القمر الهواء الوكسجين الراحة الصحة الدين الأولاد المال الهناء النوم الاستيقاظ القلب الملكرياس الكبد المعدة لا إله الله وإن تعود نعمة الله لا تحصوها تارقس وسول السن ربي تارقس وسول عبي ربي تارقس وسول السن ربي من لقي ربي إقل ملقاس وشاس سبحانه وتعالى من عرف الله عرف الخير كله ومن جاهر الله جاه الخير كله ربي لو كل الناس العرب والعجم كيفاه قلت لي مالي بي monsieur نربي يستاهل البطله يستاهل هو اهل العباده يلامه في الكنله رباني فهم ها. في بطن امهنا ربي وجدنا في ظلمات ثلاث في ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمه وفي وسط كيس ماءي الله وجدنا شي باش كنخدم يقلش ها يلفو لي طو يفولو مطر بروميير يفولو تكنيت تكنيسيال كاتالوج لو الترجمه احزام ديبلوما كوبياج باش نخدم في غاتي يقلوا مسمير قال أغرس له جدني مسمير يا حصاني وفأني وفروشه بصر بالعالمين في دولات ثلاث لما تنقذ وتهد وتسافر وتمشي وتبكي وتضحك الجانين الله ينميه في بطنها لا إلهي لله لا يماتي الله ثم اللفحة تعالى بعد أربع تشهر أربعين يوم نطفأ أربعين يوم علقة أربعين يوم المضخأ يصل أربعة أشهر سان الله يبعث ملك وينفق فيه الروح مر يوم هذا يبدأ يتحرك في البطن هذا يبدأ يتنقذ يبدأ يشتاك يشتاك يشتاك يشتاك لا إله إلا الله ها. الروح بتضي الروح أمر الله لا إله إلا الله أمر الله سوى مربع النسان بتضيقنا الروح نزقي هذا الروح لأن قيمتنا بالروح ليس بالجسد شانتو يتسابق يتزاقق ما شاء الله يتجوه ياتي ملك الموت هذا دي بروش عن الروح لا بريز من الروح اتت العين موجود لا يرى اليد موجود لا يبتش الليسان موجود لا يتكلم الريس موجود لا يتحرك بماذا كان يتحرك؟ كان يتحرك بأمر الله بالروح رباه شو تدمعنا من الروح قيمتنا بالروح فهكذا هذا الجنين ثم الله بعد 6 شهور نقط 9 شهور اللي يقدر بالعالمين ينزل باذن الله الارض قبلها حيات كان يتغذى بالدم كان تضغطش من الحديث اذا ما تبدل الناس قال وراء لا لا هما كل جلد اي خبير اي مهندس اي طبيب اذا ماش عاود بالله واش تنجم هو الطعام وغذاء الجن غير الزمان جامعين مباشرة الله يرزقه بسائلين في تدي أمه سيرسم قلت المادة عن الحليب يفن الممث هذه بربي تنمث تزعلفت بسبب واحد الحليب يقل الجلد يتغير الأثنان تخرج الشعار يتغير ينمو يكبر لا إله إلا الله وكتبدي قلت السرقه تكمل دي أسقع بعض نجام اللادو برشال تكمل دي أسقع لأن المنمي من؟ الله الله ينمي لا تعلق قلوبنا بالأسباب نمشي في الأسباب نخفض في الأسباب ولكن قلوبنا متعلقة برب الأسباب لأن الله سبحانه يعاملون بالأسباب و بيدد الأسباب و بيدون الأسباب ربي بينا في كتاب العزيز ايات ان الله قادر هذه الاسباب هي ابتلا و امتحان وراء الاسباب قدرة الله سبحانه تعالى خالد الاسباب تدجان يقول دخل عشين يا اخويا فرنسا عزوال فرنسا مد نزوال فرنسا الداوان دولة تسندوك مد نزوال الخارجة الداوان و سندلداني باستنى قاقرز عيسا كاسي رحل بإذن الله وكان الدول فوث وطباب وكان حيات فوث وطباب وكان اصباب وليه كونات باب ولتمتيت نشي غير اسمك ربو تطب توجد يشد يساعدو يمر تجزه عمليه لان شي فرسي حبيبه الله والله تاخد تعلق بالله آه. فالحياه القصيره مطالبين من خالقنا نتعلق بالله لا غالب نشي لي ذكر ربي رهن ونيس ها كل ما توديك المكنس سترونجي ولو مثلها دي قلت خدمت فاللمان خدمت ففرنسا يجمع تيشرا يجمع تيكنيسيان سين كاتا ميكانيك وتفهم ديال اللغات ها هو الترجمه يخلصوا الطاير ويخلصوا العشاء كولوا الغداء وقفل معاه وضحكوا و بقاو الشو باش يمشي الماكينه هي راه راتين شي وله و غاخدمو داري و نهضتيوها تسجرو غنش هما مكرونديجاسجغ دو صانف شاجد مانا مانا بابا والله صافي يوجه سبامو وسط عاد انت راك 120 حتى 380 اتقصد مات اي اللي فهمت شيت بيها هاو اللي فهمت و اللي تخدمت الجسد ولي من الوقت للحومات لاتيتشي منينو الجسد ولي نربى اربع لفه ماشي تهربي يا انكشف فيها شي امانات ربي سودع جنو امانات تتعويض امانه اونسيون تاسستيز صحي صلحيت ماتش اذن سونت ضل ضني لك زغدينني جسترديني شفتوا واش تو داني من في المني لا كفلني تبدي تحيره كيفاه تخدم غيزي اشيني شي حاجه النتفين ربي والسنطق نيلس 10 غرام هذا السنطق يتطاول الا انت من شحم لا اله الا الله يعز وستودع فينا امانات تطاول الله اللسان الله الاذنين الله انفى سلطة عملة لا تكسبوا غير غل... سلطة بارده بإذن الله الله فهمنا فهي كذلك الجساد المحينته غرس كذلك السنة الشرع غرس عن كتالاق غرس عن تكنيسيا القرآن الكريم التكنيسيا نسان من محمد صلى الله عليه وسلم بلتال جساده يوتفديس القرآن نور القرآن وحياة محمد صلى الله عليه وسلم هذه دي باسة بعض الملاكة عند الله هذه ملايكة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في قصة إسراء والمعراج من يقول الله نسمة جبريل يقول محمد صلى الله يفهمنا يا عبد الشيناح بيبيرك أنا أخذي زعلو تهيني مالس ها. سيلي النفوت اسم بالله كده حاجة عظيمة رب الله يخلقانه تخليفين استمرس قت الملايكة جنت اسمين رب العالم يبين بعد ذلك بالمسترجم وإتقال ربك للملائكة إني جائن في الأرض خريفة قالوا تجعلوا فيها نجففلوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبحوا بحمدك ونقدفوا لك قال إني يعلموا ما لا تعلمون شكرا تخليفهم ربي كوني مارو قل مودي غاب لقد قلنا نترم لقد قل مودي رجل مسؤول مسؤول على كل مسؤول في البوث بوليس هالجيش مسؤول نشكرا تخليفهم ربي ترموت مسؤولين لو يأتي فينا الايمان هو كامل الله كاملة طريقة نبي صلى الله عليه وسلم كاملة الله اكبر رب أن للجبال أن يندي للنيران أن يندي للسباع أن يندي للبحاق ما يكن يندي للأنبئة ويأتي للأنبئة نعم اللهizin! السحابة الكرامات epidemipos Breakin سياراتل إعادتン الأنبياء قämت سليس الأوامر الكاملة لعمت في الله حتى مموته لأوامر الله من ، حين تكون حio وصلeme عرب العالمين قبلتاً دلنا لهم كل شيء يدنس الكل السباع النيران البحار الدجلة والفورات ربنا نفهم ولكن في سماين بضعف الإيمان يدورت دل بلد من دلشي قدث أنه لا يستجد السلام الذي لا يدعش ماموسى لا ما تحجمش ولكن اللي فينا الإيمان الله أكبر سيدنا عمر رضي الله عنه كان واقف على جبل أحد ومعه محمى صلى الله عليه وسلم ومعه بوكر الصديق عضي الله فاهتز الجبل زلزال زلزال بومردس في بو في, بو في, في, في الاخر ان يسكف ان فوقك نبي وصدق وشهيد فوقف الجبل كان وقفه الزلزال قيد لله شرقوا عثام المغاد تقف تحت الأنقاذ قلت فضري اشتر صارت نبارك وانتقرأ يرانك حبيبي الصحب دار في زندسة تحت الزلزال قمات قتليه الصحابة تغسل إيمانه تغسل علمه علم لا دوني علم رباني سألت أن تتسأل سألت الوارع سألت الإيمان ربي إننا نتعلّم الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن ولما تعلم القرآن يزدنا به إيمانا لو أرغبنا هذا الوقت ليس المعلومات رباني في نور المعلومات ما. وهذا النور لا يعطى لي منه لا عاصم وسيتشلشل تطاون السودين يحرم نور الله وسيتسللغي بالنميمة يحرم نور الله واشي تخطر لي الدند الغيبه تاع سك من 18 يحرم نور الله وشي سقاي ما شالش يحرم نور الله ها ربي علش فحتى قالوا يحرم نور الله الله يبعد علينا المعاصي ها ربي علني فاهم ديموند بالتالي خصك تحرم نور من سبحانه وتعالى نتجنب من المعاصي المعاصي باش تكون داو ثبتها واش هي شفرت النور ليمن يضعف التيف ليمن يضعف الله كد بالله المشرفانات الا الفرانش فشلوكيد ولا في الطف نفذ الايمان ما تنسى انكح ديال اللوز سي ولا يغرم يا اللوز او يديك طلعني تغرب ينساغر وملبر يوسف كروص هذيك ما ديال اللص او هي صوره الايمان صوره الخبز ديالك البوستال مدزعو كاع تبقى قداس دو صور تصور راسك من الرياضه مندي هذيك هو ديال اللص تخزر الجا وهذا الحمدوت الشرع ديشاس ها هو الزغرم يقر ولا نسدت يقر اكل الشلاض الشربا واش اللي منها خير يكسب غادي داواد قايد السورت حقيقه ان ديما نو عني تبت ربي سجدوني الاخرت خاطر نو سانت جرون فات في الفتريات الدونيت لا بودا لي بتي لا تربي وعندي ابتلاء المؤمن داو عاد داو عاد جاب لي ابتلاء بتكل المؤمن وفتره حنا حنا به هذا راجو ايمانس لا بودا كتنشط لا بودا يقلمر خاطر سمي صربي اللي دسبه برك عندما يقول المثال يقول خمسة شيء يقع الشرياض وشيء لا غالب ضاده بالتسجار يقع اكرر شيء اكرر بالتسجار ويقع اكرر لا شريد بلادم ولا دون يجب تلك كيف سيلا يتكد ربي يجب تلك عربان فهم فهكذا بحوزة في الله هدلي ابتلا ربي يوعب ربنا ولا نبلودنكم بشيء من الخوف والجوع وعقسم الموالي والأنفس والطمرات وبالشرين صغير اشكري الصابرين نشي ميديوسو قولي ابتلا تس حضرة ابتلا يسدي بتها باشكا يرقى لي مانيكو بعد تلك غريضنا ربي لكن فترها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابتلا خلد المصيبت ربي اغتداء خفاء وأشهد بلي ابتلاهما الأنبيات وما الأمتب بعد تلك اغزائي عن الطريق لك اغزي ماني عني يا سيدي قل لحواته في اي واحد در حمد رشك الدولة ربي ربي يغسي ربي قال لي انت صمار بالعالمين <سؤال> بينا له في الأخوان السابقة وشاندي شانتيون وشاندي قلنا شانتيون أمام السابقة باش كن شنين وان تعيوين متجرب لاش عمل الوقت مجرّب العمر نضاب الزعام هم مولا كان غانيه سبعين عام ربي بالنسبة للعمر اللخرت أسن ربي اللخرت عند ألف عمر المحشة خمسين سبعين عام ثمائين عام لكن الثالث لدينا ساعة دون نتاندي فطار قنس ويسغي في جن الساعة جاغلنا من ديمة ديمة ويسغي ناجد في جن في عالية فم الملائكة يوم القيامة تتعجب فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتافل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم أثنين نعمة متفرت في يوم أو بضع يوم وليظم إلها ما لا يعني يؤت لها في كتبي يدون لها التزعة الدين تزا تصمت الراسل تزا هكي جيبت يبكي يبكي الدم وما يضغوش قاعه ضد جنتين طعم تزتج الغرب تزتج بورسة ضد جنتين الدقي مغت سمع كما قال الله سبحانه تعالى قالت إنا لعل يعملوا فيما لعل يعملوا صالحا فيما تركت يود جديت لي جديت الامور جديت المشدوين جديت الدعواء جدي الله المعروف جدي الخير والطربيعها الريض ربها كلا كلمة صجع ورضع كلا إنها كلمة وقائلها من وراهم برزخهم ليه ينبعتهم أعطيتك الحبيبين مهار أعمى أعطيتك مهناء أعطيتك كل الأسباب لكي تطلب حق والطربيع حق ليه المعاقل والأهل مع ما لا يعني مع الفارغات فرغن ما الخلاص اه دي لو مونت لا, لا نور باغنفهر غير باغ نفهم حتى هو ت بصف ذاكر ملك الموت اه دي لو مونت ا طتي دايل لبنادم ماشي تحلمت شغل هاد لا دواهات د الزهاب سلاجيري سلافريك سمعتي جا زعما بصوار واهي الديس ماليك اللي موت سيزي جنيا راه دون وصدهم سيزي الولاد سيزي الحنوى سيزي الوزين نحن نواطر نحت ريكو نحسروها نحت قاشر الكافة نسخار عمر تدري وين أهل طعم 4 شهور في أيام أدنس العريسة تتبليش ما تسلهم أعمل هاي وش تحصد ربي اسم طبطو ولا غيرتي قادل الحنم الجديد يوبي الدو بوصة وانتخسنتني ريال انا فالي هون بيدي صافير الغابة تتحرك شا تتحرك يا واشكي بدي واشتصالتش في الجنة الغابة للي واتصالت في الجنة الغابة والله ادفني زيوة اي نشي زيوة ايدلها مع الدنيت ربغني فهم اجي في الدين ربطرور في الدين اجلسي مدانيش ربي ربي اننا بعد اعود بالله مشترجين وامور اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نر المتقين مال التقوى فكرة يا ابن آدم لا يشدد دي يشدد الدين كامل يسجده ليس تروات عند سكرات المثبتك يتمتدد و تفترك سنتقش نشبه كم من نساء تشترك عند موت زوجها من هو أبونا إن هو أبونا إنه يزور نفتن يقين نشا يقين دربي يقين السميع العليم الباصر الرازق الديان الذي عنده خزائن كل شيء وإن من شيئا اللي عندنا خزائنه وما ننزل إلى بقدر معلوم خزائن الهداية عند الله خزائن الأولاد عند الله خزائن الدكور عند الله خزائن الإناء عند الله خزائن الماء عند الله خزائن التقية عند الله خزائن العزة عند الله خزائن الدل عند الله خزائن المشاكل عند الله أقر ربي اكرت ربي ارتاس ربي يا ربي اتفر ربي سوى ربي قريم سامير عليم واذا سألك عني فاني قريم ويجيب دعوة الداعي إذا دعاني قريمة العربية شكوى لغير ربي فضحك شكوى ربي جسل بلونت ربي يا ربي لا ديجي لا يا ربي اهداي للموت الأسقارات سببا فاصيل يا حبيبي كم عالك جمعات الزجاج الزجاج تثبيت غضورها والله يا ملك الموطل تارفاني قنو ورفان عشان فضلو زيواء بلتل اشي من صح دي قل ووجه هي صح بل هي اوه سبتل هي سلغن تليفزيون ديكسيران البيعات دي النقدان دو دو دو سيول دي بعضانها يزم حبيبي يزم سنوار إذن في السيرية إذن في القيام الليل إذن في البوكة تطاول قذها العين من القلب وقسوة القلب من ضعف الإيمان وضعف الإيمان من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة رب دليل يولون ويولون قسحان عاديك ناس تفمر يفت بوكة يوزي توتفان شاب عاش الشيء يتوقع بشظى لا شهرت لزعفين الأمين لزعفين المقبلات مكان زواء تتطاول قفحنة موفرة تزعى الورث اثي الدنيت الدمعان تتطاولنا من خشية الله أغنطى فاصل رب العالمين جهنمنا أما حين القيامة ويديان من دوور من دم لا تدفعونا جهنم يعني هذا القولي قولي مننا أردنا رب حماره. قبل فوت الأغوان فرب العالمين يبين أنت في معاد كنتاموت قمنوه قفغي كلت مليح هذا يغلي خلوا القوات مالاش قد منا قوه شكون ربنا تتسل تجيك الفوجل ماشي نتيجينا الرسول جالب السمرت لا خلعي مالا من علمنا والسين ولله جنود ومن احنا مش جنود ربك الا هو فسيوس ناس ندني وعاتل وخلع تحت النوم تاع تربيه يقول يخلع القوة ما نشد مننا قوة ما يكن على البناء تتسلم تزي تفوز الظن ما يحين تتسنشينا الرأس خلع ما نعلق والسن والله جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو فسيوسنا سنذنبي وعاتن ونخلع على استخطنهم تاكد ربنا ربنا ولكننا كل ما يخلط سيأس رب العميز دي يليق بهم يويا سنتبتها آردو يزفرطن آردو يعني يتلوحت من جبل لجبل آردو هل تريد كعجازين أخذين خاوية كيف تعمل بي في سي فرق هذي من قبل الدفاق ثيمي بركرياسي طائرة الكرياسي طائرة المساري طائرة يريدون كيف تعمل بي في لا تقدير لا شرامنا ربي يربوني يغزررسن قا أربعني فهم تخصد عزة خصد ما أصير إلا شاء الله ربها دي فلح ربي عز ربي أذكر ربي آه ربعني فهم أبعد يستدقل أخوان بغد نسان خلوا عندي لا تكنولوجيا نحن نتدارين أمس الكهوف قل صور في الكهوف ما نوغن ناريان شنين الهندسة تود البارقة ولا تكنولوجيا يستدقل كيف تكن منش والخلغت ربي وني كم ربي يعني هندسة ولا أحسان ربي ربي يقول كذلك يقول شون دي يليق بكوفو بكوفو فيهم إيو ياسنت صيحة زقوة أنا ظنيك ربي روح زقها لي باف ترقس إيو ياسنت عذاب لي باف ترقسن غمضني كذلك قم سبا. ربي يحسن الفلاحات ربي العظيم إن نبتها إننا جنتان جنت جنت. عن يامين وحيمان ربي إننا جنت إننا نشل مغوابي القمسابة سمع إلا عندي صدل الضو كذلك أتحقق إلا قتف التماع قتوف أداني أن جنت أتجل في الصناع جنس بجنات إذا قلت الله نجاس ولكن عصان ربي أمس الخير كثير من الناس تغنموا شربوا الغابات النوار دي كولور يقول لك قلنا الدوا يقول لك قلنا رب العالمين رب العالمين يصلى تغفصا سد ما رب و دقي موحلك كلشي دوك غافيك كلشي تنتظر فربعني فهم فرب ذكي بينا نطف الأنبياء في سيدنا أيوب السلام رب العالمي ابتله بالمرض عمو وقحت إلا مبتله بالمرض استحضر طابلون سيدنا أيوب السلام من أغمرضنا سيدنا أيوب السلام جميع الأمراض اجتمعت في سيدنا أيوب السلام قيلت من طرح نعم ومريض حتى لوحنت خارج القرية هذه عادة تودية الجسدس ولكن كان عبدا شاكرا ها الحمد لله صابر محتسب يتوقع الحمد لله اللي ترك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا هي. شنو وجع تاع درسه وجع تاع لا يفقع من الضربان ماذا بي تدرك المرضي وزيبا وزيبيس قرمبي ربي خيرات ربي يغمد ذنوب لا يفرض الذنوب تاع المخريف لا غفر لي ذنوب تصيب إذ من قبل القدر رب العالمين ان مش القضاء والقدر خيره وشرره من الله سبحانه وتعالى رب شيمان ف سيدنا يوب علي السلام يف في ذات بعد هذه المده الطويله الله ارست صحته كامله وليتي في راكلينيك هو منون لا كرونشان كل سيكون يدون طاسيت لا اله الا الله ها ربي خلق لنا الناس عممان كي غرح بالله يوغوش الحب اش انا عك كان كيدسم انت راه جوام مختزل البارد لا لله عكس المشاهد يا يكن ان بكذا رب العالمين ابتلاه بالمال اللي ما سيدنا تسولي مع الصلاه واللي يفهم خلاص يغزم يد نكا يشكر ربي سويتليس هذا ابتلاء ربي انا بالشر والخير نعمه فتكه نعمة الدين خاطئ بالمال فتنة آه. الخير الشغل والخير فتنة يبتي له فهكذا سيدنا كذلك يعني سليمان عليه السلام رب الشيس يقول يقول شاء الله يتصبر لشيقرها سيدنا سليمان لا لا أخير ملك لا ينبغي لأحدين من بعده يتخلص رب العفارات الغواصين الحياطين آه. ملك تب القيص يسد قبل ان ارتد اطرفوه قمة ترمشتس اصداوي بيدني الله العرش الملكة بالقيس من اليمن إلى فلسطين بايلكت وسيلة نقل لادليربيس لادلاشان جيرت قصية زالتنا باركة لادليربويق اصداويك تقولي ست قمة ترمشتس ستضايط لده يا ودي السيني ستومي لداني غباني فهم بايلكت الوسيلة معرفة ما يقتب القيس قبل أن يرتد لي طرفه إلى الدست الله سمّه علىه صوت النمل يا يتوه النمل ودخوله مساكنكم لا يحتمل أنكم سليمان ونجه وندهو وكوانا شيني واضي يعني يتسلّي يفهم تلك تفال يفهم يغرد أيان يهيه ونصحي ولمعن سجح كنه يعزب خلاص يغز الميت نقع خبرا أربعه التواضع يقول الله مامو يريني ربي يريني التواضع وين التكوت هنا كيشوش الجزا ديال التامر وهنا انا شنايت التكوت وهنا تامر التكوت خضر التامر ديما هو اللي قرب الرب تاع لي قديجان انما الله من عباده دولانا يا حبيبي قحاش كتستنع صح وهنا الكوت ديال التواضع ديال الخشيه ديال الانابه هذا سيدنا سليمان عليه السلام يشكر ربي ان هذا من فضل ربي اللي هي بلوانيه اشكر وامكفر ربي كننبي ابتلاه يشكر الصح كنا ندول على السلام وقال لنا له حديد أشيء لوك لماذا ينساز ما شينت لوك نشلين يقن يستغطينا شيء ما شكنا نكرر ما شكنا نرى غير فرن السنكنا إلا الدنبر تكرر البوتوح تكرر نتاقعدت بس بس أسجام الماذا لي باسم الله تلوك عن قوتني واستعملنا نفخ مدن أحقار مدن استعملت لأعبادنا رضي تعاطنا رضي ربعني صحة في طاعة الله, الله. يا ربي قال النبي قال شونس يوم دخبات حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك تصورت في الفقر يتوقع الله محيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشورني في زمرة المساكين يتوقع لسي عائشة رضي يا عائشة أحب المساكين وجالسيهم اخذوا تشديراك اخذوا تشديراك زور المساكين اذهب مع المقطعين مع المساكين بست وغدر. توا دو شاسي خيميس هذا درا مختدي رق فهم ها وانتريدي غير قيم غير مع كبسبسي مع المساكين ساعة ساعة توقف السيط واضحه قال داو الطغانيين دغير دمن دراجني مودان نجيكم ربي راني فهم فالنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب ها صابر محتسب وليش متقن حديبه رب العالمين ابتلات بالفقر وليتوا د في الربا في السرقه في الرشوه باش كداوي ربي يوم رانعان جاء السباب المباحة ولكنه الحرام خط هامي الرزقنا لي تولع دي وفي السماء يرزقكم وما تواعدون كل حال السجنة لأفعل ريزير فارجنا حد الله يبان غزي تيب غارفانيسي يتوتى دمون سافانا حد يتوتى دستيب كنس حد دموني غزي بي في سي دقوط عقوط حد يسابريز سواس ودي جروش هرا أستقار الى غالب فاقير فاقير ما عندك مدهبل غاني غاني غاني اتحز الناس دلس اللي كنتربيسيون واسبين ديما غاني ربي جسان كاشي غاني ايه والوهدق صدق وتجي الخير غاني والتكود ما, ما نقص امانهم من صدقاء اعم بالتفاق الارضخ والطمع والتكر والتبلعط اصبر رب العالمين انا انا شمو قزاني شو ان شاء الله فربعنا يقوى الإيمانا ربعنا يغليه دايسو فعنس دوني السلامين فنجتهد نتزود بالدعاء ونكتر من مجالس الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يبلع كما يبلع التوبة الأبيض فجددوا إيمانكم بملاقة بعضكم البعض وكذلك ربضوا نضفوا لهونس بعضنا أن نخص بعضنا لوجه الله النبي صلى الله عليه وسلم القطعك واعطي من حرامك واعفو عن من ظلمك واحسن إلى من أساء إليك دا الدباء الإيمان دا وكذلك المجالس واتنونة الداريننا قال الداريننا العشن دي سيهود والنصارى انو هاد المجالس من سن السيول ادرس خلونا ما تكرر على اللساني وقع في القلب اسمناه البلايون ليمن يطهروننا لا محتاجين حتى ان شاء الله هم المت نخلف دوري يا صالحين دوري ان شاء الله محمديين دوري يا دعاة لله دوري ان شاء الله اتصمر لواى الدين ان شاء الله بلدنا مركز هداي العالم ان شاء الله ميدنا داك النغلال والتركه واحد التخطيط باردي شي مسبسون هذا هو الجديد اشي قيمه يا ربي وقت غلاي شفت تغرديت دبار راسو تغرديت من المتص تاع راسو تغرديت من المتخوط تاع زليت تغرديت ربي عليني اسيني شفت انا ارحم الرحمين نتيش مو قاذر رحمتكم ربي غلي على جميع الناس وقت قالي ان الله لقاو نحض النبي يوم ليلتي نضيك ان شاء الله شنا شن اربع ان شاء الله ندص قدموني قدموني غادي نلقى الاحبه محمد وصحبه في الفردوس ان شاء الله لا خدمه لا قدمه لا صلاه لا شريه والو لا تكفت لا تمطوط لا ناموس لا غبا والو اورار في الغنات سدنان دالبحور ما اللعب والزرو ديما ديرنا لافي ربعني بالله المقصود ربعني إهداء وفقه آخر والصفر الله عظيمة بالله أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد يا ربك مينباغي لجاليل وجيك وعدم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رضيتك الحمد بعد الرضاء اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا دنبا لعفرته ولا همني لفرشته ولا دين لقضيته ولا ماردنا شفيته ولا مسلما ميتنا رحمته ولا مسافر لكسبت سلامته ولا ولدنا صلحته ولا طالب علمنا رشدته ولا خيش في سبيك نصرته ولا ظالمنا هديته الله محب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الرشدين اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على تاتك اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم الأرض اللهم أنت الذي قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي لدعان اللهم أننا سألناك ونحن مدنبين مقصرين مختعين اللهم اقبلنا ولا تسطردنا اللهم ازدنا ولا تقسنا اللهم اغفر دنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا اللهم اجعلنا هداة مهدينا ضالين ومضلين رب الحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اهب لنا من زواجنا وذريتنا قارة عين اجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذب النار رب اغفر رب اغفر ورحم الله ما صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما سفون والسلام على المرسائين الحمد لله بالعالمين